فَلَمَّ جَ أَهُم مُسَ بِآيَاتِنَ بَيّنَاتِ قُلُ قُلُ مَاهَذَا إِلَّا صِحْرُم مُفْتِرُم وَمَا سَمعَّ بِهَذاَا فِي أَبَِنَ الأووَلين وَقلَم سَ رَبِّيَ أَلَُ بِمَن جَ أَبِلهدَ مِن عدِهِ وَمَ تَكُ لَ عَاقِبَة الدَّرُ إِهُ لا يُفْلِح الظَّالِمُ وَقَالَ ٱلْفِرْعَوْنُ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّى فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وإني لأظنه مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ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 وَجَعَلْنَاهُمْ آلَ نَثِيهَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَذْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلا قدآتَين مسَكِتابََ مِن بَعْدِمَا أَه لَنَ القُرونَأُول بَص إرََّاس وَهُ دَو وَحمه وَهُ دَ وَرحْمَةَ, ورحمة لعَهُ م